بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده فهذا الدرس الرابع عددا وترتيبا من دروسنا تفسيرا لسوره الكهف هنا اقول كلمه عباد الله قبل الشروع في المقصود وهي اننا نقول تفسيرا ولسنا نقول شرحا وما الفرق اذا وانك لتجد انه يقال تفسير القران الكريم او تاويل القران وليس يقال شرح القران لان اللغه العربيه تقرر فرقا بين الشرح والتفسير فالشرح لا يكون الا لشيء معقد في اصله ومبهم لا يتضح الا شرحا اما كتاب ربنا فان من معجزته ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ هكذا قال رب العالمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فليس هو على صفة كل كتاب من أنه معقد أو من أنه مبهم وإنما هو على صفة الإعجاز التي أخبر الله عنها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولذا يقال تفسير القرآن ولا يقال شرح القرآن هنا أرى أن من خطأ العبارة ما يكتب في بعض الكتب أن يقال شرح ماذا الآيات وهذا سر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آية لم يفسر كل آية, كل آية. فالعربي القح هنا هناك الذي لم يكن له حظ كثير من العلم بل إن الله تعالى قال بل إن النبي الله تعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هكذا كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أمته إن أمة أمية ومع ذلك كانوا يفهمون لا يحتجون فيه إلى تفاسير ولا إلى معاجم لغه ولا إلى شيء من هذا وهذه شهادة للقرآن الكريم بأنه ليس ككل كتاب ومن هنا نقول تفسير ولسنا نقول شرح يقول تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هل هذا استفهام؟ امناء فمن اهل المف... آه التفسير من قال هذا استفهام وهذا استفهام استنكاري او استفهام للتعجب ما تفعل بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تهلك وتكاد تموت حزنا وكمدا انهم لا يؤمنون وهل هم يستحقون فهذا هو الكافر على الحقيقة وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الكافر حقير لا يستحق أن يأسف أحد ماذا عليه ولا يستحق أن يحزن أحد لأمره ومن هنا حتى كنا نقول في لغتنا الدارجة على الألسنة قديما ما يصعبش, عليك إيه ما يصعبش عليك كافر فكان الله تعالى يقولها له يا محمد الكافر حقير لا يستحق منك كل هذا الحزن أنه ماذا أنه لا يؤمن ولماذا تحزن وهو الذي قد اختار مصيره وهو الذي قد كتب ماذا قد كتب كتابه بيدي ذلك بما قدمت يدات الكافر حقير وقد قال تعالى فيه في كتابه الكريم فلا نقيم لهم يوم الخيامة وزنا ويؤتى بالواحد منهم وهو ذلك الحبر السمين ما يزن عند الله تعالى جناح ماذا جناح بعوضة ما تزن ساق المؤمن في الميدان جبل ماذا جبل أحد أعرفت قدرك الآن عند ربك وعرفت من الكافر الذي تنظر إليه من علم وتنظر إليه نظرة ماذا نظرة علو إنه حقير لا يستحق منك هذه النظرة نعم لأنه ما قيمة الإنسان إذا كسب العالم وخسر إيمانه ودينه ما قيمة قيمة الإنسان بما في قلبه من عقيدة قيمة الإنسان بما في عقله من معرفة بمن بربه قيمة الإنسان في هذا ولذا شوف جاءت المرأة تزنه بماذا؟ لا اعتب عليه في خلق ولا, ولا دين هذا هو الميزان هذا هو الميزان والكافر حقير لتعلم ولذا ينهى في هذه الآية ينهى من طرفه فيقول لا تحزن يا محمد فالكافر لا يستحق منك كل هذا الحزن لأنه ما علمت حقير حيث قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلعلك باخع وهذا تعجب من جهه اخرى فلعلك باخع نفسك تكاد تهلك وتموت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كل هذا الحزن ايها الرسول كم انت رحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وهذا هو الداعية من ورائه لا تجد أحدا أشفق على الأمة من داعية لا تجد أحدا أنصح للأمة من داعية لا تجد أحدا محبا للأمة من داعية لا تصدق غيرهم في دعوة الحب العريضة نعم لا تصدق سياسيا ما ادعى أنه يحب ماذا شعبه ولا تصدق صحفيا أو فنانا ما ادعى أنه يحب بلده هؤلاء مرتزقه نعم مرتزقة وليس يحبها كل الحب إلا الداعيه هو الذي يحب الحب الصادق لأنه ينصحها في خير نصيحة ولأنه يشفق عليها في أعظم الأمص أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية يكاد يموت أن الأمة لا تستجيب يكاد يهلك أن الناس لا يؤمنون فقال له فلعلك باخع نفسك وباخع يعني مهلك نفسك ولكن ما الفرق بين باخع ومهلك باخع يعني تهلك نفسك بنفسك أو تهلكها فيما لا يستحق أن تهلكها فيه لأن الكافر لا يستحق منك أن تذهب هلكة لماذا؟ فيه الكافر لا يساوي قطرة دم بل لا يساوي كلامة ظفر مؤمن بل لا يساوي الرفغ الذي تحت ظفره أي الطين الذي يتجمع تحت ظفره ولذا لما نظروا إلى رجل تري فتي من أشراف القوم وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري أن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن وإن وإن ثم نظر إلى ضعيف مؤمن متضاعف من سطه الناس فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري أن نكح أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن وإن وإن فقال لهم ربي إن هذا خير من ملء الأرض من هذا إن هذا خير من ملء الأرض ماذا من هذا فالكافر ما علمت فلذا قال الله له فلعلك باخع ما قال فلعلك تهلك وقيل في باخع معنى آخر هي الهلكة حزنا فإن كان باخع بمعنى هلكت الرجل بيديه صحيح فإن باخع هي هلكت الرجل ماذا حزنا وكمدا كانه يقول الحزن ليس مطلوبا نعم الحزن ليس مطلوبا شرعا واقول ايها الناس والاحزان احيانا اقول تنطق بها وجوهكم وتعبر عنها قسامات وجوهكم ما كل هذه الاحزان اعلم ان الحزن لن يعيد فائته ولن يرجع ما مضى ما كل هذه الاحزان لتجعل من الحياه عبئا ثقيلا وقد قيل قديما هو عبء على الحياه ثقيل من يرى الحياه عبئا ثقيلا هو على ثقيل من يرى الحياة فلا تحزن على ما فات لان الحزن لن يرجع ما مضى ولا تحاذر مما ياتي فتفسد عليك يومك الذي أنت, الذي أنت فيه ويومك ضائع ما بين أسف على ما مضى وحضر مما, مما يأتي عش يومك ولا تضن على نفسك بسعادتين أي سعادة الضارين معا نعم بسعادتين فاعلموا أن الحزن ليس مطلوبا شرعا وما يروى عليكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان فهذا مما لا يثبت ولا يروى بل وإني وجدت عجبا في رحلة بحث في سير وتراجم عن العلم ابن تيمية تعرفونه ماذا رجلا ماذا شديدا إلا أن المعاصرين وإلا أن الرواة القريبين يقولون كانت الابتسامه لا تفارق وجهه حتى في أحلك لحظات حياته هو يستقبل خبر السجن وأنت تعلم ما السجن الجدران المقرورة والحرية المسلوبة والشمس ماذا الغائبة صحيح والحر الخانق والذل المرير والليالي المظلمة السوداء بل لما أغلق عليه باب السجن أخذ يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من, العذاب وظاهره من قبله العذاب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف كما يقول الصحابي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان وجهه كالسيف فقال لا بل كالقمر بل كالقمر لا تفارقه ماذا الابتسامة بل قال قمر مشرق ماذا مشرق أبدا بل لما غضب على كعب بن مالك تقول الرواية فتبسم لي ابتسامة له شوف يا أخي ابتسامة له المغضب يعني حتى ساعة الغضب غلف غضبه بماذا بابتسامة تصنع أملا بابتسامة تقدم أملا لكعب بن مالك عباد الله اعلموا أن الحزن ليس مطلوبا وعلى ما تحزن هذه الدنيا وشأنها الحرمان إنما الأخرى هي التي أخبر الله عنها فقال عطاء غير مجلوز إنما الأخرى التي أخبر الله عنها فقال لهم ما يشاءون فيها فلا تحزن على ما فات والله يعلم ما يصلحك شوف ولو بسط الله الرزق لعباده هذه آية العزاء عند الجوع وآية العزاء في الفقر أما قال القائلون يا ليت لنا مثل ما أوتيه قارون وقالوها بصوت قوي وبأبلغ عبارة شوفوا مثل ما أوتيه ما قالوا بعضا مما اوتي قارون شيئا مما اوتي قارون والإنسان في طمع يأبى إلا أن يكون قارونا يأبى إلا أن يكون قارونا ولا يكون قنوعا ساعة فلما كان ما كان قالوا لولا أنمن الله علينا لخسف بنا فلا تحزن على شيء فات لأن الدنيا شأنها العوض نعم وربنا سبحانه وتعالى عنده ماذا العوض فما فات اليوم يكون العوض ماذا في الغد فاستقبل ولا تستدبر نعم استقبل ولا تستدبر وإنها مقادير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ويه. ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ويه. لنا وحقيقة أخرى في الأقدار تقول وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فلا تحصنك توافع الأمور نعم ولا تحزن على ما فات فإن كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك تندم إن كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك تندمه لا تحمل هم الدنيا لا تحمل هم الدنيا ولا تحزن لفواتها صدقني إنها لا تستحق هذه الدنيا بشموسها وأقمارها ونجومها وكواكبها وسمواتها وأرضها هذه الدنيا بكنوزها بأموالها لا تعدل عند ربك ماذا جناح بعوضة الإنسان زعلان على جناح بعوضة بل على شيء من جناح جزء من جناح بعوضة شيء الهم جناح بعوضة فوق, إيه؟ فوق رأسه لماذا تحملها فوق رأسك فإنها عبء ثقيل أنوء بكاهل القوي نعم تنوء بكاهل القوي وقد قال لك صلى الله عليه وسلم ومن جعل الهموم همما واحدا هم دنياه هم دنياه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين ماذا بين عينيه ولن ياته من الدنيا الا ما قدره فلماذا لا تريح ولا تستريح وفي ما الأمر الامر هي مقادير شوف ولن يأتي من الدنيا إلا ماذا وقرأ الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما قال ما تشاء إنما قال ما نشاء وما قال ما تشاء وما قال ما يشاء إنما عجلنا له فيها ما نشاء لمن لمن نريد لمن نريد ولا حيلة في هذا ولا حيلة في هذا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه لا يشبع ابدا وهو في عوز ابدي كعوز الفقير فلا يشكر ساعه وهو في حاجه دائما كحاجه المسكين مع ان عنده ما عنده ولذا قال جعل فقره بين بين عينيه ولن ياته من الدنيا الا ما قدر له لا تحمل همها لانها حلبة صراع مرره هي حلبة صراع مرره لان الدنيا على الحقيقه هي دار العداء بعضكم لبعض عدو والشافعي يقول لك ومن يزق طعم الحياه فاني خبرتها. وسيق الي عزبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اشتذابها جيفة في وصف الشافعي عليها كلاب همهن اشتذابها إن تشتنبها عشت سلما لأهلها وإن تطلبها نهشت كلابها وصدق الله تعالى يقول فلعلك باخعٌ نفسك يعني تهلك نفسك حزنا أيها الإنسان والله تعالى يقول لا تحزن طب لماذا إن الله معنا قالها لابي بكر ساعة الحصار المر معنا ساعة الحزن ساعة الحظر ساعة الخوف لم يقل له لو نظر أحدوم تحت قدمه لرأنا لانتهى كل شيء ونحن لا طاقة لنا ولا سيف معنا ولا عصا، وما نستطيع دفعا ولا منعة ايها الرسول إنهم هاهنا بباب الغاص فيقول لأبي بكر لا تحزن إن الله ايه إن الله معنا قالها لمريم وهي في صحراء الجوع ألا تحزني فَتْجَعَلَ ربك تحتك سرية يعني نهراً وقالوا سريا يعني النهر العذب النهر ماذا؟ العذب الصافي وقيل سرية يعني الرجل العظيم وهذا تشهد له القراءة الأخرى فناداها من تحتها يعني عيسى والقراءة الأولى فناداها من تحتها يعني جبريل ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا فلماذا تحزن إذن إن الله إيه؟ بل قال للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم أهلاون صدقوني يوما ما ستتفتح عيوننا فلا نفسر شركا في أرض الله الكابوس المزعج المسمى أمريكا سوف ينتهي من الوجود والشمطاء العجوز التي تسمى اوروبا سوف تذهب إلى مقبرة التاريخ فسوف نفيق يوما ما نصحو نوما ما من نومتنا فلا نفسر إلا إيمانا ولا نرى إلا إسلاما وهذا وعد غير مكذوب وقرأوا هذا في سورة الأحزاب وانظروا ما في قصة الأحزاب جاءوكم من فوقكم من اسفل منكم بلغت القلوب ليه حناجر هنالك ابتلي المؤمنون والرسول عليه الصلاه والسلام يحطم الصخره ويقول هذه قصور فارس يحطم الصخره يقول هذه قصور الروم يحطم الصخره يقول هذه قصور اليمن وكاني معه اقول وانا ابصر هذه الساعة البيت الابيض الامريكي والكريمل الشيوعي الروسي الملحد كأنه ابصره والمسلمون يدخلونه ولا وعد الله الأول الذي صدق هو هو وعد الله الآخر الذي قال الله فيه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين دعوا الكافر يعيش يومه لأنه لو تعلمون النصر ينام لكن لا يموت لأنه لو تعلمون شجرة النصر تزبل أوراقها لكن جذرها في الأرض ماذا ممتد ولذا لما قالوا له أول البعث إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا تبع الهدى معك إيه تخطف من أرضنا يا محمد تخطفنا الرومان تخطفنا الفرس وكاننا هي هي هي هي تشابهت ايه قلوبهم اتواصلوا به امم قوم طاغون هي هي شبهه الباطل التي يلقي علينا اسلام ايه هذا زمن امريكا اسلام ايه هذا هذه مدنيه ربا الاسلام مات والدوله الدينيه انتهت إلى غير ايه الى غير رجعه هكذا يقولون هكذا يقول والدولة الدينية انتهت إلى غيره وتناسوا أن في تاريخ الإسلام وفي مستقبل الإسلام المهدي المهدي الذي يملأها عدلا بعد أن ملئت ماذا؟ جورا المهدي الذي يأتي ليصلي عيسى خلفه ويقول له وليقول له في عبارة تقدم فصلي لنا يا روح الله قال لا تكريمه هذه الامه بعضكم على بعض ائمه شوف الكلام الرائع تكريمه هذه الأمة بعضكم على بعض كأن كان عيسى يقول لا تقدمكم احد انتم امه ماذا محمد وشرفكم من شرف من هل يفهم اقوام هذا هل يفهم أقوام هذا الاثر الذين يخرجون علينا بفتوى ولايه الايه النصراني ورئاسه الكافر وعيت أبا أن يتقدم على المهدي وهو اولى لماذا؟ لتبقى تكريم الامه بعضكم على بعض ماذا؟ ائمه ومعلوم أن إمامة المسلمين من إمامة ماذا؟ الصلاة، إمامة المسلمين من إمامة الليه، ولذا لما تقدم أبو بكر يصلي بهم، قالوا رضياك رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لديننا، فكيف لا نرضاك لماذا؟ لدنيانا. فكيف لا نرضاك لدنيانا صدقوني كل الذي يعيش فيه العالم وهم كاذب لأن من أوائل سور القرآن نزولا سورة نون وهي في الترتيب الثاني على قول بعض الائمه والسادسة في أبعد قول ماذا قالت سورة نون وما هو إلا ذكر عالمين عن أي عالمين تتحدث سورة نون يومها كان الإسلام محاصرا يومها كان الاسلام سرا مكتوما يومها كان الاسلام اربعه هم النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ابو بكر خديجه ابو بكر وما يملك ابو بكر وهو رجل الاسير دمعته قريبه على وجنتيه خديجه امراه مسنه على اعتاب قبرها زيد لا يملك بطاقه شخصيه صار يدعى زيد ابنه ابن محمد وعلي صبي ومحمد عليه الصلاه والسلام يقرا على العالم وما هو الا ذكر للعالمين عن اي عالم يثقل العالمين فالعالمون هم ما سوى الله العالمون مساله في الايه دي لو نزلت في سوره البقره تبقى المساله مقنعه شويه ليه سوره البقره نزلت في السنه التاسعه ويومها كان الاسلام ايه دوله لو نزلت في الهجره لكان الامر مقنعا لكن ان تنزل هذه الايه في سوره ن والنبي صلى الله عليه وسلم يومها لا يستطيع ان يجهر بدعوه وغايه ما دعا الى ربه انه دعا في اربعه هم خلصاؤه واقرباؤه وهم الادنون من الناس له والقرآن ينزل عليه وما هو إلا ذكر هذه الآية تحمل أكبر بشرى في القرآن الكريم الله يقول فلعلك باخع نفسك يعني تهلك نفسك وقال الزمخشري إن كلمة باخع يعني يبلغ الذبح البخاع وهو العرق الآخر في رقبة الإنسان يعني تكاد تذبح نفسك زبحا شديدا شنيعا أنهم لا يؤمنون وكلمة باخع في اللغة أيضا تطلق على الأرض الباخع أي الأرض التي ضعفت من كثرة وتوالي ماذا؟ الحرب كأن هذا يشير إلى ماذا؟ إلى شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم وتواصل ماذا؟ حزنه وتتابع حزنه ما أرحمك من رسول كل هذا الحزن في قوم لا يستحقون ثم تصف الآية القوم بقوله لعلك باخع نفسك على اثارهم والاثر والأثر ما قاله ما قاله لعلك باخع نفسك عليهم لا استخدم تعبير آثارهم لأن الأثر معلوم هو ما يتركه الذي الراحل خلفه وهذا في اشاره الى شده اعراضهم عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم الى شده اعراضه وقيل الاثر هو ما يخلفه المسافر من الامر التافه في بيته اذا راح يعني اذا راح الانسان عن دار ترك فيها إيه؟ شيئا تافها لا, لا يحمله معه لانه لا يستحق فقولوا هذه حقيقه هؤلاء أشباهم بالشيء التافه الذي يترك الراحل إذا ترك بيته وهذا هو الكافر على الحقيقة حقير فلا ينبغي أن تحزن ولا ينبغي أن تتألم لفوات إيمانه إنه لا يستحق منك دمعة واحدة ولا يستحق منك لمحه أسى ولا دقيقة حزن إنه حقير حقير حيث قال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة ودنه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدقوني هذه حقيقة الكافر إنه حقير فلا يعظم في عينك كافر ابدا نعم فلا يعظم في عينك كافر وقد قال الله تعالى أولئك هم شر البرية أولئك هم شر ماذا؟ البرية نعم ولذا لم يرض النبي صلى الله عليه وسلم ان يمدح الكفر عنده ولو كان مدح الكفر في كلمة واحنا قاعدين في فتنه الغرب وقد بلغت الفتنه بالشيخ المعمم ما كتب كتابا للبشريه تركه وما قدمت يداه في مدح الكفر واهله والكافر مفتونا بباريس الى حد الفتنه بالرقص الباريسي وبالطعام على الطريقة البارسية بلغت الهلكه بالمسلم والآخر المعمم يعود يقول وجدت في اوروبا إسلاما بلا مسلمين وفي بلاد المسلمين وجدت ماذا مسلمين بلا إيه بلا إسلام بئس ما قات. نعم بئس ما قات. وقد قال الله تعالى اولئك هم شر له شر البريّة لكن على قاعدة قديمة تقول لو لبت الحمار سو بخز لقال الناس يا لك من حمار <تصفيق> لو لبت الحمار سو بخز لقال الناس يا لك من إيه يا عم ما هو حمار <تصفيق> إيه يا لك من حمار هينفعه أن تقول يا لك من حمار لو قلت يا مئة مرة ما هو ماذا زي شوف الآية عجيبة والشيخ جميل تنبه إلى شفائدة في الآية دي قل يا قوم اعمالوا على مكانتكم إني عامل فقال شيخنا المفسر رحمه الله إن الله أتى بكلمة المكان مع الكافر مكانتكم ولم يأتي بكلمة المكان مع المسلم فقال إني عامل قال لأن الكافر يسكت عند مكانة واحدة هو كافر إن صار إن وقف إن تكلم إن تعلم هو ماذا؟ كافر لا يعد ماذا؟ قدره وإنما المؤمن يترقى في المنازل صعدة. ولذا لم يأتي بكلمة المكان معه لأن المؤمن لا يثبت عند ماذا عند مكانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله هذه الرفعة التي أخبر عنها عمر رضي الله عنه عندما لقي نائبه وبعسفان فقال من استخلفت عليه من ابن أبي أبزي قال له ومن ابن أبي أبزي قال له مولى لنا قال له استخلفت على مكة مولى المولى في الإسلام صار أمير ماذا امير مكة قال له إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله أرأيت كيف يرفع الإيمان ماذا يرفع الإيمان أعلى وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا كاب فعل المضارعه لي يؤمنوا وفعل المضارعه انما يفيد الحال وماذا والاستقبال كانه يقول لماذا تهلك نفسك على قوم لا يؤمنون ابدا وان يروا كل ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وان يروا كل ايه لا يؤمنون إيه بها فلماذا تولق نفسك في اقوام لا يؤمنون ولذا جاء بقوله يؤمن جاء بفعل مضارع ليفيد الحال وماذا والاستقبال انهم لا يؤمنون فقال تعالى ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أثف قوله هذا اسم اشاره واسم الاشاره في اللغه العربيه للحضور الشيء في الاذهان كانه لما قال بهذا الحديث اذف يستحضر القران الكريم في ماذا في الاذهان انه الحديث وماذا يعني قوله الحديث الحديث في اللغه يطلق العده معاني المعنى الأول الحديث يعني الخبر طب ما مناسبة الخبر لسوره الكهف لأنها سورة الأخبار ألم يطالبوه بأخبار الفتية وباخبار ذي القرنين فلذا جاء مناسبا أن يقول بهذا الحديث أي الذي يحمل الخبر ولكن الفرق بين الحديث والخبر هو أن الحديث هو الخبر الصادق غير المستهلك يعني كانه يمهده ستسمع خبرا لاهل الكهف لم يسمع به احد من قبل فكل الذين ذكروا قصه اهل الكهف كل الذين جاء عندهم خبر اهل الكهف فلن يكون خبرهم كخبر ماذا القران ده فعلا كل اللي عرفوه ايه اختلفوا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه والقران جاء يكد انهم سبعه وثامنهم انزلش في الاله رجما بالغيب ثم قال ويقولون سبعه و ثامنهم كالبوم، فلما تتبع القولين الأوليين يمي بالإبطال بالابطال فقال رجما بالغيب تعين القول ماذا الثالث ولذا قال سبعه و ثامنهم فجاء بواو العاطفه ها هنا لتفيد مفارقه هذا القول لماذا لما سبق لأن ما سبق لم يأتي عطفاً ثلاثة رابعهم خمسة سادتهم إنما هنا قال سبعة وا الى إلى أنهم سبعة وثامنهم كلبهم والقرآن لماذا ينص على الكلب لأنه لا ذكر له في قصص الأولين لا ذكر له في خبر من مضى وينص عليه إشارة إلى شرف الإيمان وصحبته فالكلب لما كان في معيتي الشباب المؤمن أخذ أو نال من شرفهم فذكر ما ذكروا ذكر ما ذكر شوف في أعظم كتاب فلذا قال الحديث عن الخبر الصادق الذي لم يسبق وقوله الحديث يحمل معنا آخر وهو الخبر العجوبة ولذلك يقال أحدوثة يعني ايه اعجوبه وما هو سر اعجاز القران الكريم والقران الكريم معجز في قصصه معجز في لغته معجز في بيانه معجز في تشريعاته معجز في كل شيء ماذا معجز هل الناس يؤمنون بمعجزه القران ان القران عند الناس ليس الا كتاب الموت وكتاب البركه يقرا على الموتى ترحما هذا هو القران وليسنا نقراه كما انزله الله انما نقراه بنظام وثيقه الذين اتقوا ربهم من الجنه زمرا فان اخذ اكثر يقرا فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وان ضمن عشاه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه ايه مرضيه او لعلك تخشى ان لم ياخذ شيئا أن يقرا خذوه فغلوا فالقران اصبح كتاب الموت كان الايه قالت لينذر من كان ايه ها ميتا اول ما يستمع الناس يسمع الناس ايه اية من بين لك خير وفي حد مات هذا السؤال الذي يرد على ماذا يرد على الاذهان هو في حد مات فجعلناه كتاب الموت يقرا على مقبره ترحما وجعلناه كتاب البركه الذي يقرا كده عند افتتاحه دكان ولا ولا عند افتتاحه رسميه وكان حفلاً غنائياً أول ما نستهل به حفلنا الغنائي آيات من كتاب الله سخرية بالقرآن حتى بلغ الأمر بأحدهم إنه قرأ الآية في مواجهات ما يقول لك إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لما قرأ في مواجهات مسؤول وآخر قرأ كده المبارك فاتبعوه سخرية بكتاب ربنا سبحانه وتعالى جعلناه كتاب البركة جعلناه كتاب الموتة نحن لا نؤمن حقا بمعجزة هذا الكتاب لأن لو نؤمن بمعجزة هذا الكتاب ما جعلنا غيره مسموعا، وما ينبغي أن يرد هذا السؤال الذي يرد كل طاعة أموبا حكم سماع الأغاني أمة عندها كتاب الله عندها القرآن تسأل عن هذا أمة عندها القرآن تسأل عن هذا ويرد هذا السؤال لو ان نؤمن بمعجزه القران لما استبدلنا بغيره تشريعا لو ان نؤمن بمعجزه القران لما استبدلنا بغيره قصصا لو ان نؤمن بمعجزه القران لما استبدلنا بغيره حديثا ولا كلاما اعجوزه يعني ماذا يعني اعجوبه بهذا الحديث يعني الاعجوبه المعجز ولذا قال سر اعجاز القران الموت. كان شيخنا رحمه الله يمين يقول إن سر إجاز القرآن أنه يؤسر من يستمع إليه ولو كان كافرا يؤسر من يستمع إليه ولو كان كافر شوف ومنهم من اقرأ الآية من يستمع إليه ما قال شيء من يسمعه الفرق بين يسمع ويستمع يستمع فيها طلب وإصغاء ده سيب بيته وسيب ليل مكة التمري وهجر فراشه في مكة بل هجر ليل مكة وما فيه وأنت تدري ما ليل مكة ليل لا تغيب فيه الخمر ليل لا تنقطع فيه الملذات حتى ذهبوا يتلصصون إلى بيت النبوة واصطقت رؤوسهم بعضوا ببعض في الظلام قالوا لا تعود غدا يبقى اش تضيحة تفضحناش احنا كفرت ثم جاء اليوم وإذا بالإعجاز ماذا يشدهم شدا إلى بيت النبوة حتى تستفكر أسم بعضها ببعض لا نعود غدا ووعد الكافر أبدا مجزوب ولا نعود غدا هذا هو سر معجزة القرآن وقد حكى علينا بعض الدعاء أنه قرأ ايات من القرآن الكريم على بعض الكفرة فاتمع وأنصت وأظهر فلما قال ولكن اسمع هذا فرتل عليه ابيات من, من الشعر على طريقه ماذا القران الكريم فقال لا ليس هذا من ذاك مع ان الرجل ليس عربيه مع ان الرجل ليس مسلما ولا مؤمنا انه كتاب لا يخفى على من لا تخفى على السامع ماذا معجزته فاين الاعمى الذي يقول لو معي قلم احمر لصوبت في القران وماذا وصححت فاين الاغبياء الذين يقولون منتحل من الشعر الايه الجاهلي منتحل من الشعر الجاهلي وقال وليد بن المغيره وهو اعلم منهم بالشعر الجاهلي يقول وما هو بقول ماذا بقول شاعر وما هو بقول شاعر بل وتصف لنا روايات عجبا في هذا ولو منا أعلاه لحلاوة وإننا مش عارف أسفله لمغدق وإننا مش عارف أع... وقال ومن الذي يقول هذا الوليد بن المغيرة وآخر وهو عذب بن أبي ربيع ولا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فتقول لنا الرواية فاستند على إيه على راحتيه وأخذ ينصت إلى النبي وهو يقرأ وهو يقرأ إنه يؤسر من يستمع ماذا إليه ولو كان ولو كان كافرا فاذا قوله بهذا الحديث والأحداث هي الأعجوبة وهذا معنى آخر والمعنى الثالث الحديث عن الجديد والقرآن دائما جديد هذه الآية قرأت منذ أربعة عشر قرن ويرحمك الله ونقرأ إلى هذه الساعة إن لم يؤمنوا بهذا إذن هو كتاب لا يخلق كتاب لا ينسخ كتاب متجدد ولذا سبحان الله كلما تقرا تقرأ الآية تستخرج منها ماذا؟ من فائدة بل وعشرات ولا اذكر اني فصرت سورة الكافي هذه عشر مرات فوقها أو دونها ما في كل مره فسرتها ككل مره انما في كل مره اجد جديدا في المعنى وفي كل مره اجد جديدا في الموعظه وفي كل مره اجد جديدا من الفائده انه صدق فيه قول الله بهذا الحديث وشهادة جميل ايضا يقول فسرت سوره يوسف ثلاث مرات فما تطابق فيها تفسيران ولا تشابهت فيها ايتان في التفسير ففي كل مره يفسر الايه بماذا باتجاه غير الاول مع انه هو هو من الشيخ وهو هو اللسان وهي هي اللغه وهو هو القران ولذا القران لا لا ينتهي تفسيره لا قيام الساعه ولو فسره قبل ذلك مليون مليون مفسر فالقرآن الكريم يحتاج بعدها إلى مليون مليون مليون مفسر ليفسره ألم يقل الله تعالى يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة الصفحة تؤلف عليها ماذا كتب صفحة مرة عادية مع شيخ ابن عثيمين في محاضره أعطانا محاضرة قريبا من الساعة وفوق الساعة هو بيتكلم عن حرف عطف في القرآن الكريم حرف عطف في القرآن الكريم وما قام بعملية استخطاء ولا استحطاء ده جبت بعض الايه المواضع اتكلم عنها ولذلك القرطب اتبر صدق لما قال لتلاميذه تنشطون لكتابة التفسير قالوا في كم ورقة يكون قالوا في ثلاثين ألف ورقة قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامي هنموت ومش هنخلص قالوا طيب فاختصر لهم في ثلاثة ألاف ورقة هذا ما كتبه من إمام والطبر ليس إلا اماما من جملة أئمة ومن عدد أئمة لا يحصرون إيه عدد فكيف لو ذهبنا نستقصي ونستحصي ما كتبه ماذا أئمة عددا فسوف تجد في كل حرف ثلاثين ثلاثين ألف ألف ورقة بهذا الحديث لأنه ابدا جديد لا يخلق لا ينسخ لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه بهذا الحديث في معنى رابع ما تقول الحديث يعني لا يشبه غيره صحيح؟ يعني لا يشبه غيره لأن القرآن الذي جاء فانسى ما قبله من الكتب وألغى ما بعده من الكتب نعم أنسى ما قبله وألغى ما بعده لأنه الكتاب الحديث والحديث الذي يعني لا يشبه ماذا كتاب فالمعنى الرابع في قوله الحديث يعني الذي لم يكن على مثال ماذا سابق فيقال حديث يعني كون الشيء لم يكن من قبل قلت ولا يكون من بعد لان الايه قالت بهذا الحديث فهو ابدا ماذا الحديث ومن هنا اي محاوله لمحاكاه القرآن فهي محاوله فاشله تنتهي بماذا بسخريه نازعه وباستهزاء قد وجد كمحاولات مسيلم المسكين الهالك الذي قيل له ما تقول قال دفضع بنت دفضعين نطقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين إلى آخر هذا الهراء الذي لا يصلح إلا أن يكون عملا من أعمال الكاريكاتير يتضاحك عليه الناس ويمزح به الناس فكل محاولة فهي فاشلة ولذا يذكرون أنه في بعض بلاد الهند فعلاها رجل لي... ليستوثق من إيمانه فكتب أناجيل بيديه فأدخل واخرج يا بطرس أنت سخرتي وعليك أبن كنيستي وبعدين إنجيل آخر يا بطرس أنت شيطان لأنك تعمل للناس ولا تعمل لرب وزاب إلى السوق فبعاها الثلاثة فلما نسخ ثلاثة نسخ من القرآن فأدخل فيها فلمجرد ان نظر فيها الناس ردوها عليه ردوها عليه ولم يقبل بها أحد نعم بهذا الحديث هو أبدا الحديث لا يشبهه لا يشبه كتاب ولذا انظروا سورة الكوسر التي يقراها أكبر أكبر علماء الأرض هي هي سورة الكوسر التي يقراها أصغر صبياننا في الكتاتي ولو كان أصغر صبياننا هذا في آخر بلاد الهند. ولو كان أكبر علمائنا هذا على قمة ماذا على منبر الحرم هي هي صورة الكوسر لا تتبدل ماذا حرف ولا تنقص حرفا قولوا بهذا الحديث في شبهه تعلق بها المعتزل من أن القرآن مخلوق طالما سمي حديثا فالحديث يوشك أن يكون ماذا أن يكون قديما لأن ما كان حديثا إلا أن يكون قديما وعليه فالله تكلم بعد أن لم يكن متكلم إلى آخر هذا الهراء المتهف أولا اقول إن الله تعالى قال بهذا الحديث فهو محدث باعتبار ماذا اللغ وليس محدثا باعتبار ماذا باعتبار أصله أو ثانيا إن الذي قالوا إنما هو من الكلام المحتمل ولا يمكن أن تثبت عقيدة في الرؤوس بكلام ماذا؟ بكلام محتمل يحتمل معنيين أو ثلاثا أو, أو أربع وأن هذا الكلام بنى على قاعدة وهي أن الحديث يوشك أن يكون إيه؟ قديما هذه القاعدة لا تثبت في حق كلام الله فهو أبدا ماذا؟ بدليل أننا نقرأ هذه الآية بهذا الحديث هل بعد أربعة عشر قرنا قرأناها إن لم يؤمنوا بهذا القديم؟ وبعد أربعة عشر قرنا أخرى هل سيأتي من يقرأ علينا إن لم يؤمنوا بهذا الإيه؟ بهذا القديم أبداً, أبدا فالفرضية التي بنى عليها المعتزل كلامهم هي فرضية ساقطة ولو كانت قاعدة فكل قاعدة ماذا تشذ وكل قاعدة لها استثناء ومن هذه الوجوه الأربعة تسقط شبهة المعتزلة ويقول الله تعالى إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه اسف جاب اسف ما قالش غضب في فرق بين الغضب والاسف وان كانا يجتمعان يجتمعان في اصل المعنى اللي هو الحزن ولكن الاسف او المتاسف خلاف الغاضب الغاضب قادر متوعد كما قال رب العالمين فوصف موسى غضبانه فماذا فعل موسى الغاضب أخذ إلههم فماذا فنسفه في اليم ماذا نسفه وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره ماذا إليه لأن الغاضب ماذا متمكن قادر أما الآسف فليس متوعدا أما الآسف فليس متوعدا وليس غاضبا إذن كان هذه الايه ترسل وعدا للمشركين بالامان ان كنت من جهه اخرى تحزن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لفوات ايمانهم ولكفرهم فانت من جهه اخرى ترسل اليهم خطاب الامان اقول اخوه الاسلام هذه حقيقه علاقه الاسلام بالاخر الاسلام ما جاء يذبح الاخر باسم الاسلام بل التاريخ شاهد ان الاخر هو الذي ذبحنا ذبحنا باسم ماذا باسم الايمان وباسم الدين جودفري لما دخل بيت المقدس قتل سبعين الفا من المسلمين وارسل رساله التهنئه الى البابا في روما يقول ان جيوشنا كانت تخوض في بحر من دماء المسلمين بينما كيف دخلها صلاح الدين كيف دخلها صلاح الدين اعطاها الامان كل الامان حتى فقراء المدينه من لا يستطيعون جزيه ولا دفع صلاح الدين هو الذي يدفع ماذا جزيه هؤلاء ومن جيبه هو وكبار قواده هو وكبار قواده والرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه كيف دخلها هل دخلها بالدم بالهدم بل قال لهم من دخل داره فهو امن من اغلق عليه بابه امن من دخل الكعبه امن كل هذا الامان يا رسول الله وانت لم تامن في جوارهم ساعه حتى قال فيك ربك وانت حل بهذا البلد مكه بلد السلام لم تؤمن فيها رسول السلام ساعه شوف ينخسون الجمل تركبه في ابنته الحامل فتجهض يخنق حتى تتطاقت شعيرات لحيته وتوضع قذاره الذبائح فوق راسه وتقول فاطمه يا أهل مكة أي جوار؟ اي جوار هذا ويقول هو كما علمه ربه لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه يا ناس ان كنتم تنكرون اني رسول الله هل تنكرون اني منكم ابنكم الصادق الامين فيكم صلى الله عليه وسلم والطائف وما ادراك ما الطائف التي يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد فيها شربه ماء الطائف التي كانت تقدم الجفان الكبيرة للسباع كي تأكل محمد صلى الله عليه وسلم يدخلها فلا يجد فيها شربة ماء وتغلق أبواب الطائف في وجهه دونه ويقول له أحدهم أما وجد الله إلا أنت ويقول له الآخر أنا أمرت سياب الكعبة إذا كان الله قد بعثك وليته يخرج امنا بل أرصد له الصبية صفين يضربونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملك الجبال بتأره سأرك يا محمد سأرك لو شئت لأطبقت عليه من الأغشبين فلا تكون طائف بعد اليوم وتصبح ذكرى في التاريخ وعبره لمن تسول له نفسه فيقول له لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله فلعلك باخع نفسك على آسارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا بهذا ينتهي درسنا الرابع تفسيرا لسورة الكهف إخوة الإسلام معي أمران على عجلة واعذروني في أن يطول المقام شيئا ما أما الكلمة الأولى وهي في حقيقتها جملتان أو عبادات